هذا مجلس جديد من مجالسنا في تدارس كتاب المهذب المنير لزاد المسير في علم التفسير ونزلنا مع صورة النساء وكانت الوقفة في المجلس السابق عند الآية الواحدة والثلاثين ونتم من قول الله تبارك وتعالى وهي الآية الثانية بعد الثلاثين ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسال الله من فضله إن الله كان بكل شيء علما. استمع لكلامتي وجزء المراد مدارسته إن شاء الله تبارك وتعالى. نكفر عنكم, عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما تفضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب من ما اكتسبوا وللنساء نصيب من ما اكتسبن واسالوا الله من تظله إن إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا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 فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهمن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شطاق بينهما فبعثوا حكما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 الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما اتاهم الله ويكتمون ما اتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمن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 الله لا يظلم مثقال دره وإن تك حسنة يضاعفها ويؤف من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ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 قال المصنف هنا في سبب نزولها ثلاثة أقوال أحدها أن أم سلمة قالت يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو وإنما لنا نصف المراث فنزلت هذه الآية قاله مجاهد قاله مجاهد طبعا هذا الحديث رواه أحمد في مسناده والترمذي وقال الترمذي وهذا حديث مرسل رواه بعض مع ابن نبي نجيح المجاهد مرسل أن أم سلمة قالت كذا وكذا أن مجاهد لم يسمع من أم سلمة. قال والثاني أن النساء قلنا وددنا أن الله جعل لنا الغزو فنصيب من الأجر ما يصيب الرجال فنزلت هذه الآية قاله عكرمة والثالث أنه لما نزل للذكر مثل حظ الأنثيين قال الرجال لا لنرجو أن نفضل على النساء بحسناتنا كما فضلنا عليهن في الميراث، وقال النساء إن لا نرجو أن يكون الوزر علينا نصف ما على الرجال، كما لنا الميراث على النصف من نصيبهم، فنزلت هذه الآية. قالوا قتادة والسدي. قالوا قتادة والسدي. إذا في قول الله تبارك وتعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. عليه ثلاث. أسباب النزول مرجعها نهيا يتمنى الإنسان ما فضل الله تبارك وتعالى به غيره من الناس عليه واضح لأن هذا يدخل في عدم الرضا أو نقصان الإيمان بما قسم الله من رزق سبحانه وتعالى ولو في ذلك الحكمة البالغة جل جلاله سبحانه وتعالى هذا بخلاف الغبطه. والغبطه هي أن يتمنى الإنسان حالا من الخير أن يكون على حال من الخير عليها غيره دون ليتمنى زوالها من صاحبها هذا تسمى الغبطة وهذا عند عمة أهل العلم فسر بي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لما قال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في ثنتين أرجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأنا النهار ورجل آتاه الله مال فهو ينفقه وآناء الليل وآناء النهار قال ابن عباس رضي الله عنه ما روى البخاري في الصحيح عن عبد الله بن عباس في قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض يقول لا يتمنى الرجل فيقول ليت لي أن لي أو ليت أن لي مال فلان وأهله فلها الله سبحانه عن ذلك ولكن يسأل الله من فضله ولكن يسأل الله من فضله وإذا قال هنا المصنف وفي معنى هذا التمني قولا أحدهما أن يتمنى الرجل مال غيره قال ابن عباس وعطى والثاني أن يتمنى النساء أن يكن رجالا وقد روية أم سلم أنها قالت يا ليتنا كنا رجالا فنزلت هذه الأية طبعا هذا في المرسل الذي تقدم قال وللتمني وجوه وللتمني وجوه أحد أن يتمنى الإنسان أن يحصل له مال غيره ويزول عن الغير فهذا ضرب من الحسد هذا ضرب من الحسد والثاني أن يتمنى مثل مال غيره ولا يحب زواله عن الغير فهذا هو الغبطة كما تقدم وربما لم يكن نيل ذلك مصلحة في حق المتمني وقال الحسن لا يتمنى مال فلان ولا مال فلان وما يدريك لعل هلاكه في ذلك المال كذا الطبري عن الحسن والثالث أن تتمنى المرأة أن تكون رجلا ونحو هذا مما لا يقع فليعلم العبد أن الله تعالى أعلم بالمصالح فليرضى بقضاء الله ولتكن أمانيه الزيادة من عمل الآخرة فحسب النسان يكون في تمني في أمور الآخرة نعم قال جل وعلا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض قال للرجال نصيب لما اكتسبوا وللنساء نصيب إما قال المصنف فيه قولان أحدوما أن المراد بهذه الآية والاكتساب الميراث وهو قول ابن عباس وعكرمة يعني المراد به الميراث يعني للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون يعني للذكر مثل حظ الأنثيين كما تقدم فهذا راجع إلى الميراث ولذلك ذكرنا أثر أم سلمة قالت يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو ونقا ولا نقاتل فنستشهد وإنما لنا نصف الميراث فنزلت وضروه الترمذي وقلنا أنه مرسل والمعنى حينئذ في الآية ماذا يكون يكون المعنى أن الله جعل لكل من الفريقين نصيبا في الميراث على حسب ما تقتضيه على حسب ما أراد الله وشاءه بحكمته وحكمه سبحانه وبحمله قال والثاني يقول مصنف أنه الثواب والعقاب فالمعنى أن المراد تثاب أن المرأة تثاب كثواب الرجل وتأثم اسمه هذا قول قتادة ومقاتل واحتج على صحته طبعا هذا راجع إلى مسألة ماذا؟ إلى مسألة الثواب العقابي يقول فالمعنى أن المرأة تثاب كثواب الرجل وتأثم اسمه هذا قول قتادة ومقاتل نعم قتادة قال للرجال نصيب مكتسب قال من الثواب والعقاب للنساء كذلك نعم نسائي كذلك لذلك قال الله عز وجل فضله. واسألوا الله من فضله نعم. قالوا في المراد بالفضل قولان إذا الله عز وجل نهى عن التمني ما ليس لك أو لا يقع وأمرك أن تسأله من فضله هذا الأمر قالوا في المراد بالفضل قولان ما أن الفضل الطاعة قالوا سعيد بن جبير ومجاهد والسدي. والثاني أنه الرزق، فيكون المعنى سر الله ما تتمنونه من النعم ولا تتمنوا ما لغيركم. نعم. قال جل وعلا ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. قولوا تعالى ولكل جعلنا مواليا. قال الموالي الأولياء. وهم الورثة من العصب وغيرهم ومعنى الآية لكل إنسان موالي يرثون ما ترك لكل إنسان موالي يرثون ما ترك نعم قال قوله تعالى والذين عقدت أيمانكم والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم قال وفيه ثلاثة أقوال وفيه ثلاثة أقوال أحدهما أو أحدها أنهم أهل الحلف كان الرجل يحالف أو أهل الحلف لعلها كان الرجل يحالف الرجل فأيهما مات وليسه الآخر فنسخ ذلك بقوله تعالى وقول الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أرواه النبي طلحة بن عباس يعني هذا يكون منسوخا قال وروى عنه عطية قال كان الرجل يلحق, يلحق الرجل في الجهلية فيكون تابعه فإذا مات الرجل صار لأهله ميراث وبقي تابعه بغير شيء فأنزل الله تعالى والذين عاقدت أيمانكم والذين عاقدت أيمانكم فأعطي من مراثه ثم نزل بعد ذلك وأولو الأرحم بعض ما أولى ببعض وممن قالهم الحلفاء سعيد بن جبير وعكلم وقتدع يعني المراد هنا موالي الله المولات الحلف يعني في الجالية كان الواحد يعاقد الرجل يعني يحالفه فيماذا أنه إذا مات يستحق من مراثه نصيبا ثم هذا كان من صدر الإسلام ثم نسخ بقوله تعالى وقول الأرحمة بعض أولى ببعض في كتاب الله نعم قال والثاني أنهم الذين آخ بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم المهاجرون والأنصار كان المهاجرون يورثون الأنصار دون ذوي رحمهم للأخوة التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم رواه صعيد بن جبير ابن عباس وبه قال ابن زيد والثالث أنهم الذين كانوا يتبنون أبناء غيرهم في الجهلية هذا قول سعيد بن مسيب. فأما أرباب القول الأول فقال نسخ حكم الحلفاء الذين كانوا يتعاقدون على النصرة والميراث بآخر الأنفال ولي ذهب ابن عباس والحسن العكرمة وقتادة والثوري والأوزعي ومالك والشافئي وأحمد قال وقال ابو حنيف أصحابه هذا الحكم باقن غير أنه جعل لذوي الأرحم أولى من موال معاقدة وذاب قوم إلى أن المراد فاتوهم نصيبهم من النصر والنصيحة من غير مراث وهذا مروي عن ابن عباس ومجاهد يعني هذول ذابون الآية محكمة يعني ليست لكن سعين نسخت بأية مراث أو بآية أنفال وأولى الارحام بعض وأولى ببعض وذاب قوم آخر إلى أن المعاقدة إنما كانت في الجاهلية على النصر لغير والإسلام لم يغير ذلك وإنما قرره قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما حلف كان في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة هذا حديث خرجه مسلم وغيره من الجبير جبير قال وأراد النصر والعوم وهذا قول سعيد بن جبير وهو يدل على أن الآية محكمة هذا كله على أن الآية محكمة وقد روى البخاري في الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ولكل جعلنا موالي قال ورثه ذلك صحيح فيها النسخ والذين عقدت أيمانكم قال كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرثوا المهاجري الأنصرية دون ذوي رحمه للأخوة التي آخذ نبي صلى الله عليه وسلم بينهم تقدم كلام كلب العباس فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت هذا نص على النسخ ثم قال والذين عقدت أيمانكم فآتوه نصيبهم من النصر والرفاله والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصى قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم الآيات قال هنا قوله تعالى الرجال قوامون على النساء سبب نزولها أن رجلا لطم زوجته لطمة فاستعدت عليه رسول الله فاستعدت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية رواه أبو صالح بن عباس وذكر المفسرون أنه سعد بن الربيع الأنصري نعم هذا في تفسير مقاتل قال ابن عباس قوامون أي مسلطون على تأديب النساء في الحق يعني يكون هذا المعنى روا بن جير الطبر في تفسير ابن في التفسير من طريق ابن طلع بن عباس قال أمراء قوامون يعني أمراء عليها أن تطيعه فيما أمرها الله به من طاعة وطاعته أن تكون محسنة إلى أهله حافظة لماله وفضله عليها بنفقته وسعيه بنفقته وسعيه طبعا هذه جملة مستأنفة يعني كأن فيها بيان لل... لل... للعلة أو الحكمة في كون الرجال لهم استحقاق الزيادة يعني كم... كما من يقول قال... من الحكمة في استحقاق الرجل الزيادة جاء الرجال قومون على النساء يعني قائمون عليهم قال بما فضل الله بعضهم على بعض. بألي سببيا. قال بما فضل الله بعضهم على بعض. يعني للرجال والنساء. إن مستحق الرجال يعني المزية في على النساء بما فضلهم الله به. فهم الخلفاء وفيهم الصالحين وفيهم الحكام وفيهم أمراء وقائم عليهم وراعي في بيته. ثم قال وبما أنفقوا. أي بسم ما أنفقوا من أموالهم. يعني الإنفاق على النساء بما دفعوه في مهرهن من أموالهم. قال الله عز وجل في آه نعم قال هنا المصنعين قبل ذلك قوله تعالى بما فضل الله بعضهم يعني الرجال على بعض عن النساء وفضل الرجل على المرأة بزيادة العقل وتوفير الحظ في المراث والغنيمة والجمع والجماعات والخلافة والإمارة والجهاد إلى الطلاق إليه إلى غير ذلك قوله تعالى وبما أنفق من أموالهم قال ابن عباس يعني المهر والنفقة عليهن قول تعالى فالصالحات قال وفي الصالحات قولان أحدوما المحسنات إلى قال قاله ابن عباس والثاني العاملات بالخير قاله ابن المبارك قال ابن عباس فالصالحات نعم قانتات قال ابن عباس والقانتات المطيعات لله عز وجل في أزواجهن والحافظات للغيب أي لغيب أزواجهن نعم إذا غاب تحفظه وقال عطا وقتاد يحفظنا ما غاب عنه الأزواج من المال وما يجب عليهن من صيانة أنفسهن لهم طيب قول تعالى بما حفظ الله طبعا هذا قراءة عامة القراء برفع اسم الجلالة قال قرأ الجمهور برفع اسم الله بما حفظ الله والما هنا مصدريا أي كانه قال بحفظ الله والمعنى أنهن حفظات لي بأزواجهن بحفظ الله لهن وإذا قال هنا وفي معنى الكلام على قراءتهم ثلاثة أقوال أحدوا بحفظ الله إياهن قال ابن عباس ومجاهد وعطاه ومقاتل وروى ابن المبارك عن سفيان قال بحفظ الله إياها أنه جعلها كذلك هذا عند الطبري وابن بحاج والثاني بما حفظ الله لهن مهورهن وإجاب نفقتهن والثالث ان معناها حافظات للغيب بشيء الذي يحفظ به امر الله وبعضهم قرأ بما حفظ الله ويحط الطرق قراءه بجعفر بما حفظ الله بنص اسم الجلاله والمعنى بحفظه الله في طاعته سبحانه وتعالى واضح اذا نصبت بما حفظ الله على قراءه بجعفر بعض طرقها المعنى بما حفظ الله أي حفظ حفظنا أمره أو حفظنا دينه هنا يكون ضمير الرجع إليهن للحذف للعلم بهن أما وما هنا على هذه القراءة مصدرية أو موصولة كالقراءة الأولى أي بحفظهن الله أو بالذي حفظ حفظنا الله به وبالذي حفظنا الله به قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن هذا خطاب للأزواج والاتي تخافون نشوزهن قال في الخوف قولا أحدهما أنه بمعنى العلم قاله ابن عباس يعني والتي تخافون نشوزهن أحدهما أنه معنى ب التي تعلمون نشوزهن فيكون الخوف بمعنى العلم والنشوز والنشوز بغض المرأة للزوج قال والنشوز بغض المرأة للزوج هذا النشوز ليتحقق منها المعصية إذا ابغضته تصير لا تطيعه وذلك يقولون نشزت المرأة إذا استعصت على بعلها ونشز بعلها عليها يعني الزوج إذا ضربها وجفها فالمرأة بغضها للزوج تصير تستعصيه يعني تعصيه لا تجيبه ربنا يقول والتي تخافون نشوزهن أي تعلمون نشوزهن فاعظوهن فاعظوهن قال الخليل الوعظ التذكير بالخير بما يرق له القلب قال الحسن يعظها بلسانه فإن أبت وإلا هجرها هذا رواه سعيد من صوف السنن وأبو عبيد في النسخ من صوف وغيرهما قال هنا نصنف واختلفوا في المراد بالهجر في المضجع على أربعة أقوال ربنا قال وهجرهن في المضاجع أصل الهجر المبعد اختلفوا فيها على أربعة أقوال أحدها أنه ترك الجماع. رواه سعيد بن جبير وابن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس، وبي قال ابن جبير ومقاتل. والثاني أنه ترك الكلام لا ترك الجماع. رواه رواه أبو الضحا عن ابن عباس وخصيفا عكرمة، وبي قال سدي والثوري. والثالث أنه قول الهجر من الكلام في المضاجع. رو عن ابن عباس والحسن وعكرمة، فيكون معنى قول لهن في المضاجع هجرا من القول. والرابع أنه هجر فراشها ومضاجعتها رو عن الحسن والشعبي ومجاهد والنخعي ومقسم وقتادة قال ابن عباس أهجرها في المضجع فإن أقبلت وإلا فقد أذن الله لك أن تضربها ضربا غير مبرح إذا حقيقة الهجران المباعدة وانختلفوا في صفته وانختلفوا في صفته ولذلك قال هنا ابن عباس نعم فإن وإلا فقد أذن لك أن تضرب ضربا غير مبرح لأنه قال جل وعلا فجروهن في المضاجع وضربوهن يعني إذا أبت ذلك وقد جعلنا في حديث الذي روى الترمذي وغيره حديث من بن الأحوص أنه شهد خطبة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعن فهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا قد ابن عباس كما عند الطبري أن الضرب يكون بالسواك ونحوه يكون بالسواك ونحوه هنا يقول المصنف وقال جماعة من أهل العلم الآية على الترتيب فالوعظ عند خوف النشوز، يعني المرأة إذا علمت نشوزها ظهرت عليها قراء أنها لا تستجيب لطاعة الزوج في المعروف أول شيء الوعظ والثاني قال والهجر عند ظهور النشوز والضرب عند تكرره واللجاج فيه ولا يجوز الضرب عند ابتداء النشوز قال وعلى هذا مذهب أحمد وقال الشافعي يجوز ضربها في ابتداء النشوز يعني بعض امرأة الآية أنها على الترتيب وضع يعني يعظ فإن لم ينفع الوعظ ينتقل للهجر إن لم ينتفع تنتفع بالهجر ينتقل إلى الضرب هذا قول لجماعة من أهل العلم أن الآية على الترتيب وبعضهم قال لا الآية ليس فيها الترتيب ولكن له أن يبدأ بالضرب طبعا غير المبرح الذي لا يكسر عظم ولا لا يجعله غراما في اللحم ونحو ذلك ويجتري بالوجه وكذا وضرب للتأديب الغاية منه التأديب يعني قولوا تعالى فإن أطعناكم يعني قال جل الله عليه وسلم وَأَعْلَى قلب ابن عباس يعني في المضجع فلا, فلا تبغوا عليهن سبيله أي فلا تتجنى عليها العلل رواه الطبرى وابن بحاتي المعنى فإن أطعناكم يعني أطاعت كالمرأة استجابت لك كما يجب يعني وتركت النشوز قلب ابن عباس في مروة الطبرى وابن بحاتي قال تلك المرأة تنشز وتستخف بحق زوجها ولا تطيع أمره فأمره الله أن يعظها ويذكرها بالله ويعظم حقه عليها فإن قبلت وإلا هجرها في المطجع ولا يكلمها من غير أن يذر وذلك عليها تشديد فإن رجعت وإلا ضربها ضربا غير مبرح ولا يكسر لها عظم ولا يجرح بها جرحا فإن أطعنكم فلا تبعوا عليه النسبيل يقول إذا أطعتك فلا تتجنى عليها العلل وضع وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن زمعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضرب أحدكم امرأة كما يضرب العبد ثم يجامعها في آخر اليوم يعني السنكار هذا في قضية الضرب المبرح إذا قال هنا فلا تبهوا عليهم السبيل وقال هنا قال مصنف وقال سفيان بن عيين لا تكلفها الحب لأن قلبها ليس في يدها هذا روح الطبري في التفسير يعني لا يلزمها بمحبته طبعا المرأة ما تحبك تبغضك واضح فهذا ليس بيدها يقول الطبري المعنى فلا تلتمس سبيلا إلى ما لا يحل لكم من من أبدانهن وأموالهن بالعلن وذلك أن تقول لها وهي مطيعة لك لست لي محبة فيضربها أو يؤذيها نعم قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا نعم إن الله كان عليا كبيرا هذا علو الذات والكبير هذا كبر في ذاته وقدره وصفاته قولوا تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ان يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا قال المصنف قولوا تعالى وإن خفتم شقاق بينهما قال في الخوف قولان أحدهم أنه الحذر من وجود ما لا يتيقن وجوده وضع والثاني أنه العلم والشقاق العداوة والشقاق العداوة نعم كذا قال يعني أصله أن يكون كل واحد منهما في شق غير شق صحيبي يعني في ناحية وإن خفتم شقاق بينهما عذل الزوجين فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهليها قالوا في المأمور بإنفاذ الحكمين قولا أحدهما أنه السلطان إذا ترافع إليه قاله سعيد بن جبير والضحك والثاني الزوجان قالوا سدي قوله تعالى إن يريد إصلاحا قال ابن عباس يعني الحكمين وفي قوله تعالى يوفق الله بينهما قولا أحدهما أنه راجع إلى الحكمين قال ابن عباس وابن جبير ومجاهد وعطاه السدي والجمهور والثاني أنه راجع إلى الزوجين ذكروا بعض المفسرين قال فصل والحكمان وكيلان للزوجين ويعتبر رضا الزوجين فيما يحكمان به هذا قول أحمد وقال مالك وأصحاب الشافعي لا يفتقر حكم الزوجين إلى رضا الزوجين يعني هنا في المسألة الحكمان الذين يرسلان هم وكيلان الزوجين هل يعتبر رضا الزوجين فيما يحكمان به لابد أن يرضيا بحكمهما يعتبر رضاهما طبعا أحمد يقول يعتبر الرضا مالك الشافع قل لا يفتق الحكم الحكمين إلى رضا الزوجين يعني إذا أرأوا أن يجمعوا يجمعوا أن أرأوا أن يفرقوا أفرقوا يعني لا يرجعوا إلى أمر الزوجين طبعا هو وكالة إذلك ربنا قال فابعثوا حكما من أهل وحكم من أهلها وعلى جهة التوكيل لهما ولذلك ولذلك على الحكمين بداية أنهم يسعون للإصلاح ذات المين جهدهما فإن قدر على ذلك عمل عليه طبعا إذا عياهم الإصلاح هنا يأتي المسألة ورأيت التفريق مثلا عياهم الإصلاح بذلوا بكل جهد ورأيت تفرق جاز لهم ذلك هل يشترط إذن الحاكم جمع العلم قال لا يشترط إذن الحاكم ولا توكيل بالفرقة من الزوجين وهذا قول الذي ذكره المصنف عن مالك والشافعي طبعا هذا يروى عن عثمان بالعفان في المصنف من عبد الرزاق وروى عن علي وابن عباس واضح قالوا لان الله تعالى قال فابعثوا حكما من اني وحكما من اهلها وهذا نص من الله سبحانه انهما قاضيان لا وكيلان ولا شهيدا طيب قال قوله تعالى بعد ذلك اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربة واليتامة والمساكين والجال ذي القربة والجال الجنوب والصاحب بالجنب قول تعالى قال وعبدوا الله قال ابن عباس وحدوه هذا تقدم عن هذا في تفسير النبي حاتف وتفسير ابن عباس العبادة بالتوحيد لأنه شرطها الوثيق أي إفراد الله بها نعم قول تعالى وبالوالدين إحسانا قال أغراهم بالإحسان إلى الوالدين وبالوالدين احسانا يعني أحسنوا بالوالدين احسانا هذا المعنى قوله تعالى والجار ذي القرب فيه قولان أنه الجار الذي بينك وبينه قرابه قال ابن عباس ومجهد وعكرمة والضحاك وقتاده وابن زيد ومقاتل في, ومقاتل في آخرين والثاني أنه الجار المسلم قاله نوف الشامي قوله تعالى والجاري الجنوب والجاري الجنوب يعني المجانب يعني قال هنا وفي الجاري الجنوب ثلاثة أقوال أحدهم أنه الغريب الذي ليس بينك وبينه قرابة قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرم والضحاك ابن زيد ومقاتل في آخرين والذان أنه وجارك عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك رواه الضحاك ابن عباس والثالث أنه اليهودي والنصراني الجنوب يعني المجانب لك يهودي ومسلم المجانب لك في الدين قال نوف الشامي وفي الصاحب بالجم ثلاثة أقوال أحدهما أنه الزوجة قاله علي وابن مسعود والحسن وابراهيم من النخى وابن البليلا والثاني أنه الرفيق في السفر قال ابن عباس في رواية مجيد وقتادة والضحاك والسدي وعن سعيد بن جويرك قولين قال والثالث أنه الرفيق رواه ابن جريج عن ابن عباس وبيه قال عكرمة قال ابن زيد هو الذي ينصك بك رجاء خيرك وقال مقاتل هو رفيقك حضرا وسفرا وفي ابن السبيل أقوال قد ذكرناهما في البقرة يقول قولوا تعالى وما ملكت أيمانكم يعني المملكين وقال بعضهم يدخل فيه الحيوان البهيم قال الله تعالى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا قال ابن عباس والمختال البطر في مشيته والفخور المفتخر على الناس بكبره وقال مجايد هو الذي يعد ما أعطي من نعم الله ولا يشكر الله قولوا تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدن للكافرين عذابا مهينا قولوا تعالى الذين يبخلون الذين يبخلون ذكر المفسرون أن نزلت في اليهود فأما سبب نزولها كما جاء بالطبري الطبري من طريق سعيد بن جبلة عباس قال ابن عباس كان كردم بن زيد وأسامة بن حبيب ونافع بن أبي نافع وبحري بن عمر وحلي بن أخطب ورفاعة بن زيد بن التابوت يأتون رجالا من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا خالطونهم وينتصحون لهم فيقولون لا تنفقوا أموالكم فإن نخشى عليكم الفقرة ولا تسارعوا إلى فإنكم لا تدرون ما يكون فنزلت هذه الآية الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل قال وفي الذي بخل به وأمروا الناس بالبخل به قولا أحدهما أنه المال قالوا ابن عباس وابن زين أحدهما أنه, أنه المال طيب والثاني أنه إظهار صفة النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته قالوا مجيد وقتاد والسدي وعلى هذا يكون البخل نبخل بخل العلم يعني في عدم بثه ونشره قولوا تعالى ويامرون الناس بالبخل قال وفي الذين اتاهم الله من فضله قولا احدهم انهم اليهود اوتوا علم نعت النبي صلى الله عليه وسلم فكتموه هذا قول الجمهور والثاني انهم ارباب الاموال بخلوا بها وكتبوا الغناء قولوا تعالى واعددنا للكافرين عذابا مهينا واعددنا للكافرين عذابا مهينا هذا على الكافرين بهم. نعم. ومعنى اعتدنا اي جعلناه عتادا أي مثبتا لهم نعم ثابت. قولوا تعالى والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا قولوا تعالى والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس قال اختلفوا فيما نزلت على ثلاثة أقوال قال أحده أنهم اليهود قال ابن عباس ومجاهد ومقاتل والثاني أنهم المنافقون قاله السدي، والثالث أبو مكة أنفقوا على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم قال القرين الصاحب المؤالف وفي معنى مقارنة الشيطان قولا أحدهم مصاحبته في الفعل والثاني مصاحبته في النار صلى الله عليه وسلم قولوا تعالى وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم علينا وماذا عليهم أي على من تقدم من هذا الطوائف لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله قال قولوا تعالى وماذا عليهم المعنى وأي شيء على هؤلاء الذين ينفقون أموال مريئة الناس ولا يؤمنون بالله لو آمنوا وفي الانفاق المذكور هنا قولان أحدهما أنه الصدق قال ابن عباس وفي قول الله تعالى وكان الله بهم عليمة تهديد لهم على سوء مقاصدهم وفي إثبات إحاطة الله تعالى بعلمه ولازم ذلك وما يلزم عنه وعيد لهم بذلك وإلا الله عز وجل محيط بكل شيء سبحانه وبحمد يجزيم على ما فعلوا قال هنا قولوا تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وانتكم حسنه يضاعفها وياتي من لدنه اجرا عظيما لا اله الا الله قول تعالى ان الله لا يظلم مثقال ذره قال هو وضع الشيء في غير موضعه وضع وضع الشيء في غير موضعه على حقيقه الظلم فالمعنى المعنى ان الله لا يظلم مثقال ذره يعني لا يظلم شيئا بمقدار الذرة الذرة واحدة الذرة للنمل الصغر فالله لا يظلم كثيرا ولا قليلا سبحانه وما ربك بظلام من العبيد يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا قال وفي المراد بالذرة خمسة أقوال أحدهم أن رأس النملة حمراء رواه عكلم عن ابن عباس والثاني ذرة يسيرة من الترى رواه يزيد بن الأصم عن ابن عباس والثالث أصغر النمل والرابع الخرد له والخامس الواحد من الهباء الطائر يعني شيء يسير قال وعلم أن ذكر الزر ضرب مثل بما يؤقل والمقصود أنه لا يضرب قليلا ولا كثيرا قوله تعالى وإن تكو حسنة يضاعفها سبحانه وتعالى قوله تعالى وإن تكو حسنة يضاعفها طبعا المضاعفة يعني في الثواب ولذا كنا قال قال يضاعف يضاعفها بالألف يعطى أو يعطي مثلها مرات ويضاعفها بغير ألف يعطي مثلها مرة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما قال سعيد بن جبير كما جاء في تفسير النبي قال حسنة وزن ذرة زادت على سيئات يضاعفها فأما المشرك فيخفف به عنه العذاب ولا يخرج من النار أبدا طبعا تكلمنا من قبل أن ماذا سعيد مصيب يرى, سعيد عفوا يرى أنه قد يخفف العذاب عن المشرك التخفيف بالدرجة يعني التخفيف ليس هو انتبه قد يقول قائل لا يخفف عنه من عذابه نعم العذاب الذي أنت فيه في لكنهم درجات فإمتى الكفار درجات الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب إذا في عذاب زائد في عذاب أقل منه ولا شك أن الكفار ليسوا درجة واحدة في الكفر ففيهم المحارب وفيهم المعارب وفيهم المعرب وفيهم المسالم وفيهم التارك وفيهم المقاتل بالسيف وفيهم المقاتل باللسان وفيهم المنفق بالأموال فالكفار درجات ولكل درجة اه عقاب فالمقصود الآن هذه تفاوت الدرجات هذا بيجماع على السنة بل بيجماع على القبلة أنه في تفاوت في الدرجات لذلك أبو طالب لما كان لا يحارب النبي ولا يعارض النبي بالشبهات ولا ينفق أمواله في حرب دعوة النبي لكنه معرض في نفسه عن دعوة النبي وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يلكون إلا أنفسهم فينهى النبي وينأى عن دعوة النبي هذا في أحد التفسير الآية في سورة فكان عقابه أن نخفف له العذاب فكان يوضع له جمرة بين أصفحك في حديث العباس وحديث بالسعيد في الصحيح وغيره فيظن نفسه أنه شد الناس عذابا وهو أهون آل النار عذابا هذا التخفيف ما درجت الكفر هذا عنده درجة، هذا عنده درجة، هذا لا يختلف فيه بحث سيد مسيب ما هو هو هل الحسنات إذا عملها الكافر يخفف عليه فيها بالنار يعني سان كافر عمل حسنة هل هذه الحسنة تنفعه في تخفيف العذاب هذا سيد مجبر يقول به ولكن أكثر عامة السلف والآثار ودليل تدل على أنه يطعم بها في الدنيا ولا أجر له في الآخرة ولا يخفف عليه بتلك الحسنة إفقه موطن الخيال وكرر وأعيد إن بعض الناس لا يفهم بعض تقريرات هذه المسائل عندنا في مسألة تخفيف العذاب متعلقا واعتبارا. تخفيف العذاب بالمسمى ما معنى تخفيف أو أن عذاب أخف من عذاب ليس تخفيف إنما عذاب أخف من عذاب. كافر معارض، كافر محارب، كافر طاهوچ داعية شرك ليس كإنسان عام مقلد كلهم كفار في النار لكن ليسوا درجة واحدة. في واحد يضعف له العذاب وضع لأنه صاد عن سبيل محارب لدين الله تبارك وبعده هذا نقر لذا ذكرنا أن أبا طالب أهون أن النار عذابا في الكافرين يعني لأنه كافر معرض يبقى الآن تخفيف العذاب يعني واحد يكون في درجة معينة وعنده حسنات في الدنيا عملها وهو كافر مشرك هل بهذه الحسنات يخفف عنه العذاب؟ الجواب لا هذا الذي دلت عليه النصوص فلا يخفف عنهم من أذابها فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون هذه نصوص القرآن واضحة ولا يتفسير السلف بعضهم كان يرى كسعيد بن جبير أن الحسنة تنفع في الآخرة على هذا الوجه من التخفيف لذلك قال كما في تفسير بنبي حاجم قال فأما المشرك فيخفف به عنه العذاب ولا يخرج من النار أبدا لاحظ يعني هو الخروج هذا متفقين عليهم قال أن الكافر يخرج من النار كافر مكذب لكتاب الله لكن هل يخفف عنه بالعذاب؟ عامة السلف يقولون لا بعض أفراد التابعين منهم سعيد بن جبير منهم يزيد بن نبي حبيب قال قد يخفف عنه بالحسنة واضح قد يخفف عنه لكن هذا القول ليس صحيحا في مسألة التخفيف بالحسنة أما من حيث الدرجة لا الكفار درجات ولا خلاف في ذلك واضح المسألة جمعنا فرق لابد نفرق بين المقامين المنفي في الآية فلا يخفف عنهم من عذابها يعني لما تكون في درجة في النار لا يخفف عنها يستحق درجة الكافر في النار لا يخفف عنه ولو عنده حسنات وهذا الذي كان يسأل عنه الصحابة يعني أكثر الصحابة اللي سألوا عن أبائهم لماتوا في الجاهلية كانوا أصحاب حسنات يعني عائشة لما سألت على عبد الله بن جدعان قالت يا رسول الله انه كان يطعم الطعام ويصل الرحم وكذا هل ذلك نافعه هي تسال عن ماذا يخرج من النار لا يدخل الجنه لا تسال عن هذا يوم اعلم بالله من ان يقولوا ذلك انما كانوا يسالون سلمك الله هل تنفعه تلك الحسنات التي عملها في الدنيا في تخفيف العذاب الاخروي هذا امر سمعي يعني يحتاج الى خبر فبين له النبي صلى الله عليه وسلم قال انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئة يوم الدين لذلك كان السلف يسألون هذا الباب الصحابة لما يتون النبي عليه الصلاة والسلام يقولوا إن أبي كان يفعل, أبي كان يفعل عمر بن العاص جاء سألن النبي العاص بن وقت السامي هذا كافر نص القرآن في ايات خاصة به بصوره يسين ومريم خاصة فيها فسأل أبا قال أبو كان يفعل عنده نذور عنده هل ذلك ينفعه؟ قال لو اقرب التوحيد لكان نافعه اذا هو ينفعه اذا أقرب التوحيد فمعناه أن الكافر لو عنده حسنات في الدنيا لا يخفف عليه بالآخرة من العذاب، لا يخفف عليه وإنما يطعم بها في الدنيا كما جاء في الحديث أما في الآخرة كما قال ربنا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا يعني لا تزن حسناته ليس أنه ليس له ميزان لا هو يوجب الرجل كما في الحديث الكبير لا يزن عند الله جنح موضى لأنه ماذا؟ لأنه ما عند التوحيد فلنقيم لهم يوم القيامة وزنة أي لا تزن حسناتهم تطير وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه باءا من مثل الذين كفروا بربهم أعمال كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا ذلك هو الضلال البعيد فلابد تفرق بين المسألتين نخرج بعض المهم فهمت القضية في فرق بين الأمرين المسألة هذه لو واحد قال المشرك قد يخفف عنه العذاب بحسنات عمله لا نكفره ليس محل التكفير انما محل قال أنت غلطه لكن لو قال المشرك يخرج من النار بحسنات يعمل هذا كافر لأن لذلك سيد جبير قال فاما المشرك ها فيخفف عنه فيخفف به عنه العذاب لانه قال والسدل بعوم الايه ان الله لا يظلم مثقال ذره وينك حسنة يضاعفها طيب كيف الحسنة ارتكبها الكافر عند سعيد بن جبير يرى أن الحسنة تزيد فتضعف أما المشرك فيخفف به عنه العذاب ولا يخرج من النار أبدا قوله بحل مراجعة رحمه الله يقول سبحانه وتعالى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة إذن إن الله لا يظلم إذن قال ذره أن تكون حسنة يضعفها ويؤتي من لدنه قال هنا من لدنه يعني من قبله أجرا عظيما قال الجنة سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى ثم قال تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجدنا بك على هؤلاء الشهيدا قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد قال معنى الآية فكيف يكون هؤلاء أو حال هؤلاء يوم القيامة قال ولفظ كيف لفظ استفهام معناه التوبيخ والشهيد نبي الأمة المعنى فكيف يكون حال هؤلاء الكفار يوم القيامة اذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على أولئك شهيدا وهذا كما ذكر هنا استفهام توبيخ وتقريع طيب طبعا قد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا علي قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت صورة النساء حتى أتيت هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة قال حسبك الآن فإذا عيناه تذرفان قال وبماذا يشهد فيه أربعة أقوال يعني بماذا يشهد كل أمة يؤتى بشهيد عليها وهو نبيها واضح وهو نبي ونبي, ونبي ويشهد عليها طبعا هنا سيذكر بماذا يشهد النبي طبعا هذه فيها مسألة إقامة الحجة على الأمم هذه فيها مسألة إقامة الحجة على الأمم قامت على الحجج ولقد بعثنا في كل أمة رسولة أن نعبد الله شأن بالطغة وإن من أمة إلا خلافها نذير وربنا يقول في صورة القصص في آخرها أو في أواخر صورة القصص يقول ونزعنا من كل أمة شهيدة فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون فلذلك بماذا يشهد فيه يقول وبما يشهد فيه أربعة وأقوى أحدها أنه قد بلغ أمته قاله ابن مسعود وابن جريج والسدي ومقاجم والثاني بإيمانهم قاله أبو العلي والثالث بأعمالهم قاله مجاهد وقتاده والرابع يشهد لهم وعليهم قوله تعالى وجئنا بك يعني نبينا صلى الله عليه وسلم وفي هؤلاء ثلاثة أقوال أحدها أنهم سائر أمته أنهم سائر أمته طيب ثم فيه قولا حدما أنه يشهد عليهم والثاني يشهد لهم فتكون على بمعنى الله والقول الثاني أنهم الكفار يشهد عليهم بتبلغ الرسالة قالهم مقاتل والثالث اليهود والنصارى يعني يشهد عليهم لأنه بلغهم لذلك قال الله عز وجل بعد ذلك يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول عقامة حجة رسالة عصوا الرسول لم يستجيبوا لدعوتي ماذا أجبتم ومرسلين ما استجابوا ولذلك هذه معنى إقامة الحجة طيب كيف تتحقق معصية الرسول عند أهل القبلة خلافا للجواحض تتعلق معصية الرسول بمجرد المخالفة سواء كانت عن عناد عن امتناع عن عدم قبول بمجرد المخالف في أصل التوحيد وأصل النبوة يصير كافرا لذلك ربنا قال ومن لم يؤمن بالله ورسوله فان اعتدنا للكافرين سعيرا شوفوا القرآن ومن لم يؤمن عنا اصل الإيمان بالله ورسوله فإن اعتدنا للكافر سماه كافرا إذا الكافر من لم يؤمن بالله ورسوله هذا أحسن تعريف للكافر هو الذي قاله ربنا هنا في معنى آية الفتح أعظم وأحسن تعريف للكفر هذا يعني من جهة دلالته أما من جهة أجزائه فيقع بالقول والاعتقاد والعمل كما هو معروف في اعتقاد أهلي السنة والحديث بل أهل القبلة يعني في صياق معين ومرجعوا وفقون في بعض مسال التكفير الظحر خلاف للجميع الغلتة يردوا الأمر كله للقلب ويجعلون الكفرات علامات ودلالات وأمارات فالقصد أن الكفر ما هو وترك الإيمان طيب ترك الإيمان مخالفة الرسول هل هذه يشترط أن يكون معاند للرسول يعني يعلم أن هذا رسول وأنا لا أتبعه يعني من باب كفر في العون وجحدوا بها والسيقناتها انفسهم هذا الدين وجه واحد لما يشترطوا إقامة الحجه فيما جاء به الرسول يقول لابد أن يعاند الرسول يعني يعلم أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من استحقاق الله للعباده حق وعلوه الله على عرشه حق ثم يخالفه عمد عين هكذا يقولك ما أتبعوك طب هذا يتحقق في الرؤساء كما ذكرنا هم يعلمون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يسمونه تشبيان ويتبعون ما جاء به أرسطو لكن في الأتباع ما يتحقق الكفر عندهم لذلك قلت إقامة الحجة هي علاجية الإناد الحجة الخاص لكن القرآن ماذا قال يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول طب ما هي معصية الرسول معصية الرسول تحصل بالمخالفة في واحد يعطيني دليل آية من يعطيني الدليل عنده هديه على أن معصية الرسول بالمخالفة وليس بالمعاندة ما الدليل لو سنقلنا سؤال ما الدليل على أن معصية الرسول بمجرد المخالفة لا سعيد بن جبيل شيخها بطلحة أنا أخطأت كنت بنا لا سعيد بن جبيل في تفسير النبي ما الدليل على أن المخالفة معصية الرسول بالمخالفة وليس بالمعاندة من يعطينا آية أو حديث أو دليل من يحفظ احسنت أحسنت أحسنت جيد أحسنت جميل ما شاء الله دكتور أيضا الأخ الشيخ خالد الشيخ الدكتور أبو مالك أحسنتم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أحسنتم ما شاء الله هذه بالمخالفة وكذلك قوله تعالى أحسنت أبو عبد الرحمن ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله ويدخله نارا خالدا فيها ولو عذابه المهيد إذن هذه إقامة الحجة هذه النقطة التي لم يفقهها جماعة اللي ناقشونا في الفترة. احنا ماذا نقول؟ هو وبروبريرا ماذا يقول؟ قل أبو صالح. أرجع تفسير أبو صالح. أبو صالح هاي متسلف. التفسير يعني. على الأقل يعني. لما ترجع للتفسير ماذا قال؟ قال يحاسبون كل هذا يدخل النار يدخل الجنة وكذا. كلون يعني يمضون. قام يبقوا أقوام ولدان كذا ناس. قال هذول لم يقول ما جاءنا رسول إذن هذول ما عص ما عصوا الرسول لأنه لم يأتيهم كأفراد يعني. فهذول اليوم يبحث فيهم المسألة. لذلك أنت لما تستحضر آيات الكفر والنار في القرآن استحضر إقامة الحجة أن هذا الذي دخل النار قد أنذر إما جاءه الرسول أو بلغته دعوة الرسول إما جاءه الرسول بنفسه جاء النبي لقريش أو بلغته الدعوة كبلوغ دعوة الأنبياء لقريش قبل النبي أنه ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك يصد يصدون كانت في دعوة إبراهيم دعوة إسماعيل دعوة موسى كتاب موسى حجة على العرب كما قال الحسن البصري فهو إما ياتيك الرسول أو يبلغك دعوته هذا قامت عليه الحجة لذا كل من دخل النار سئل أولم تأتكم رسولكم بالبينات قالوا بلى اذا قائم علي الحجة وصيق الذين كفروا إلى جهنم زمر زمر جماعات امم لما فتحت الأبواء ماذا قال لهم خزناتها ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى قامت عن الحج كلما القي فيها فوج سألهم خزناتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى إذن تقرر حجه الرسالة إذن الذين يدخلون النار عصوا الرسول حنا نتكلم في الفترة في من لم يأتيه رسول في من جاء في الآثار حدودهم في الآثار لسا نخترعهم من أنفسنا أو نعينهم بكيفنا ورأينا وجهدنا فهمت؟ نسمع أن خلل في فقه الآيات لذكر نقل نقال يومئذ شوف سيقرأ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشيد؟ يعني يشهد عليهم أنه قامت علم إن حجة وبله وجئنا بك أي برسول الله على هؤلاء من هؤلاء اختلف الناس قالوا القريش قالوا أمة قالوا اليهود نصره تعرف الاختلاف, الاختلاف تنوع النبي أقام الحجة على العالمين والله وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ أي يوم القيامة يود الذين كفروا وعصوا الرسول إذن هم كفار بمعصية الرسول إما جاءهم الرسول إما جاءهم بنفسه صلى الله عليه وسلم أو بلغته دعوته لأنذركم به ومن بلغ قال ابن عباس من بلغه القرآن فهو داعي له نذير وقال ربنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فامن سمعنا إذا تقوم الحج بالسماع والبلوغ وليقامة حجة لي شرط لي وقوع العذاب وليست لي إسقاط العذر العذر في مسائل الواضحات لي محق الفطر ونحيزة العقل هذه بمجرد خالفية تسمى كافر في الدنيا وتستحق عقوبة الله ان عاقبك لكن الله من رحمتي وسع فضله أنه لا يعاقب أحدا كما أخبر إلا أن ينذر ويعذر من نفسه ويأتيه الخبر من الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لرسولا مبشرين ومنذرين ليلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيم قلت لكم راجعوا كلام محمد بن إسحاق في معنى العزيز الحكيم في مقام الحج راجعوا في تفسير النبي حكيم لما قل لك راجع راجع خذ عندك الأثر أنه أصل تفهم أن عزيز ممن انتقم منه حكيم في قطع عذره بالرسل في استحقاق العقوبه عليه وقوع بالرسل عليهم الصلاة والسلام يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا طيب قوله قال مصنفنا لو تسوى بهم الأرض والمعنى ودوا لو جعلوا ترابا هم والأرض سواء هذا قول قال أبو ريرة إذا حشر الله الخلائق قال للبهائم والدواب والطير كونوا كوني ترابا كوني ترابا فعند فعندها يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا هذا روا عبد الرزاق في تفسيره والطبر أيضا والمعنى لو تتسوى بهم الأرض طيب ثم المعنى في المعنى للمفسرين قولان قال حدوم أن معناه ود لو تخرقت بهم الأرض فساخوا فيها قاله قتاد أبو عبيد والمقاتل والثاني أن معناه ود أنه لم يبعثوا لأن الأرض كانت مستوية بهم قبل خروجهم منها نعم وهي بمعنى تتسوى نعم قوله تعالى ولا يكتمون الله حديثا في الحديث قولان حدوم أنه قولهم ما كنا مشركين ولا يكتمون الله حديثا أي قولهم ما كنا مشركين هذا قول الجمهور والثاني أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونعته وصفته قاله عطا قاله عطاء قال فعل الأول يتعلق بالكتمان بالآخرة وعلى الثاني يتعلق بمكان في الدنيا فيكون المعنى ود أنه لم يكتم ذلك وفي معنى الآية ستة أقوال أحدها ودوا إذا فضحت فضحتهم جوارحهم أنه لم يكتم الله شركهم وهذا المعنى مروي عن ابن عباس والثاني انه لما شهدت عليهم جوارحهم ولم يكتم الله حديثا بعد ذلك روي عن ابن عباس أيضا والثالث أنهم في موطن لا يكتمون الله حديثا وفي موطن يكتمون ويقولون ما كنا مشركين قاله الحسن والرابع أن قوله عز وجل: ولا يكتبون الله حديثاً كلام مستأنف لا يتعلق بقول لو لو تسوى بمن الأرض معنى: ولا يكتبون الله حديثاً لا يقدرون على كتمانه لأنه ظاهر عند الله والخامس أن المعنى ود لو سويت الأرض بهم وأنه لم يكتب الله حديثا والسادس أنه لو لم يعتقدوا قولهما ما كنا مشركين كذبا وإنما اعتقدوا أن عبادة الأصنام طاعة قال لكر القولين ابن الأمباري رحمه الله طبعا مشهور في تفسير الآية يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول يعني يتمنوا لو انفتحت لهم الأرض فساخوا فيها هذا تفسير قتال عند ابن بحاج أو لو سوى الله بهم الأرض فيجعلهم الأرض سواء حتى لا يبعثوا أو تسوى الأرض بالجبال عليهم هذا تفسير ابن عباس عند الطبري ولا يكتمون الله حديثا أي ويومئذ لا يكتمون الله حديثا ولا يقدرون على ذلك لأن ما عمله ظاهر عند الله لا يقدرون على كتمانهم صلى الله عفوه وعافيته هذا ما يتعلق بهذه الايات سائلين الله توفيقه وسداده وهداه ورشده والحمد لله رب العالمين وجزاكم ربي خيرا